موقع رياض القرآن يقدم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادا أصحاب الجنة أصحاب النار أقد أقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم؟ وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله اللعنة الله عن الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله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 وَإِذَا صُرِفَتْ فَصَارُوا هُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا قَأَنُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَمْ صَارُوا هُمْ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا, قالوا رَبَّنَا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا رجالا يعرفون غو بسمائهم قالوا ما أغنعكم جمعكم وما كنتم وما كتم تستكفرون أنا لا ان الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحما انخل الجنه لا خوف عليكم ولا اناهات ولا اناهات تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ولا اصحاب النار اصحاب الجنه ان يفيض علينا من الماء ان يفيض علينا من الماء ان, علينا من الماء, أن علينا من الماء او منا او منا رزقكم من أصحاب النار أصحاب الجنة أن في ضعائنا من الماء من الماء أو مما ما أو من رزقكم الله قلوا إن الله حرم ما وحرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ونعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا, كما نسوا لقاء فاليوم ننساهم كما نسوا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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت قد جاءت رسل ربنا بالحق فهلنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهلنا من شفعاء فاشفعوا لنا أو نرد فنعمل ويرا الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم قد خسروا انفسهم وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون